بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالاميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم انكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم